هُمْ يقُسمونَ رحمَةَ رَبِّكَ نَحْنقَ سََّا بَينَهُ م عيشَتَهُم في الحياةِ الدُّنْيات وَورفَعن بَعضَهُم فَووقَ بعضادَ ررجات لاتَّخِذَ بَعْضُهُ بَعضَ سُخْرِييا وَرحمَةُ رَبّكَ خَيرُ مَّ يَجنَ ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم لا جعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي 116. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون 117. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 118. فاستمسك بالذي 119. ويحي إليك إنك على صراط مستقيم 110. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 111. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون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 وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تَبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَدِرِينَ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْنُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ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 فَتَّقُ اللهه وَأَطون إِ اللهَّه الله وَرَبّ وَرَبّكُمْ فَعابُدُ هذا صِاتُم مستُسْتَقم فَخَْ لَ فَ الأأَحزابُ مِابَينم فَوينُ للَِّذينَ غَلَمُ مِن عَداب يَوْ مِن هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا 119. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 110. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 111. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب.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 وَعِيَادَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ هَيَّا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيمُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِن عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُصَدِّقِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 ثُمَّ تَ وََّوْ عَنْهُ وَقالَاوا عََّمُم مجِلون إِ كَاشِفُ الْعَذاَابِ قَيلًا إِكُم ائِدُون يَوْمَنَ بطِيشُ الْ البَقُشَةَكُجرَ إِ مُن وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِفَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ وَأَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا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 ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم, وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا وَمَا نَحْنُ نحن بمنشرين فأَت بِأَبائنا إِكُ تُم صَادِقين أَهُم خيرٌ أَنْ قَومتُبعيُ والَّذينَ ماقَ بِلهمْ أَهلَنَاهُ إِهُ كَوا مجرمين وَماَا خَلَقُونَ السَّموات والأَمضَ وَماَا بَينَهُ مَا ل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 يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلَيْنَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجحيم فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ كَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِرِسَالَتِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَاطَّق بِأَنَّهُمْ مُقْتَبِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِي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 لا بي اي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل افاكن اتيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصدر مستكبرا كان لم يسمعها فبشر بعذاب اليم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 ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من ججز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَجَلَ يَوْمِ اللَّهِ لَا يَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنعَ مِن عمل صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى الْعَالَمِينَ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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَيَاةُ هَؤُلَاءِ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ ما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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُوبِ آبَائِنَا إِن كُنتُمْ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 وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ نَائِبَةٌ رِّيبَةٌ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّوا ظن نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ